فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونشو حظا مما ذكروا به ولا تسانوا تطالع على